سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا, كلا لينبذن في الحطمة وما كما الحُطَمَ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصده في عمد ممدداً.